بسم الله الرحمن الرحيم اتامر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه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 ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل إذ قالكم إلى بلد لم تكونوا بانغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم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 17. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونه بغير علم ألا زاء ما يزرون قد مكروا الذين من قبلهم فاتل الله بنيرانهم من القواعد فخر عليهم مسقف من فوقهم فخر عليهم مسقف من فوقهم واتهمه العذاب من حيث لا يشعرون.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 الذين فيها فلا بأس مثوى المتكبرين، وقيل للذين اتقوا ماذا؟ قال ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين.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 وَأَقْسَمُوا بالله جهد أَيْمَانِهِمْ لا يبعث الله من يموت بَلَى وعدا عليه حقا ولكن أَكْثَرَ الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أَنَّهُمْ كانوا كاذبين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 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحين لهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور ونزلنا إليك الذكر لتبين, لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمْنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ إِنْ يخسف اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضُ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 إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ما أنفى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن فِي لكم في الانعام مِمَّا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا, خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل وَالْأَعْنَابِ تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا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 يخرج من بطونها شراه مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم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 فما الذين فضلوا بردي رزقهم على ما ملكت فِيهِ فهم فيه سواء يَجْحَدُونَ الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وَجَعَلَ لَكُمْ وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات أفَبِالباقِلِ يؤمنونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هم يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إن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 هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة الا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير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 في ذلك لا لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل, وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعلكم ويوم إقامتكم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 الذين كنا ندعوا من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا لله يومئذ السلام وظل عنهم ما كانوا يفۡۖ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 يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا ولتسألن عما كنتم تعملون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 انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزي من الذين صبروا أجره باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن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 لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ عَجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ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 فمن اضطر غير باغ وَلَا عاد فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم وَلَا تقولوا لِمَا تَصِفُ السَّرَائِرَكُمْ الْكَذِبَ هذا حَلَالٌ وهذا حَرَامٌ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِن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 اني ترلل لله حنيف ورم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسرات وانه في الاخره لمن الصالحين ثم